وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والله عز وجل أمر عباده بالبر بالوالدين فالله عز وجل جعل للإحسان مرتبة عظيما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لمن؟ بذل إليك معروفا من شيمي الكرام ومن أصاف المؤمنين أولياء الله عز وجل أن تقابل الإحسان بالإحسان والوالدان من أعظم الناس برا لك وإحسانا وقضى ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والوالدان هما سبب وجودك في الحياة فأنت كنت ماء في صلب أبيك ولم تكن شيئا مذكورا فالله عز وجل هيئ بحكمته أن تكون مخلوقا في هذه الحياة تنتسم إلى أبيك والوصل بينك وبين أبيك وصل عظيم وصلة عظيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه فأبوك له أثر ذلك في أن تكون مؤمناً موحداً مسلما موقاداً فهو الذي غرس في قلبك محبة الإسلام وهو الذي غرس في قلبك محبة رسول وهو الذي غرس في قلبك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأبوك هو سبب وجودك وهو الذي تكفل برعايتك وهو الذي تكفل بالقيام بشأنك من الطعام والشراب واللباس وكان غاية الحرص علىه أن يدفع عنك الآفات والشيئات فأبوك له المنزعة العظيمة في قلبك وإذا كان الأقربون أمر الله عز وجل برعايتهم وبحسن التعامل معهم وببتئ دعوتهم إلى الحق والهذى وأنذر عشيرتك الأقربين والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث صحابته في الإحسان أن تبدأ بمن تعود ثم الأقرب فالأقرب فأبوك من أوثق الناس سلة بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أن جاءه الرجل فسأله من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله قال أبوك قال ثم من قال أبوك قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال, أمك قال, ثم من قال أبوك فله منزلة العظيمة في حسن الصيلة وإن كانت الأم تقدمه في البر والإحسان لما تعرضت له من حمل ووضع ورضاع وأيضاء مشاق عظيمة في رعاية الولد حملته أمه وهنا على وهن فالأبو ينبغي أن يدرك كل مسلم أن أباه هو سبب وجوده وأن أباه هو الذي قطع وقته وعمره من أجل أن يرعاك الرعاية التامة ومن أجل أن تقي كل أسباب الشر والسوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزاءه جبريل فقال رغم أنف عبد أدرك أب أويه أو أحدهما ثم لم يدخله الجنة فقل آمين فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمين فإذا أدركت آباك فقد أدركت أسباب دخول الجنة وإذا أدركت أمك فقد أدركت أسباب دخول الجنة ذلك إذا بذلت الإحسان والبر إليهما فأبوك ينبغي أن تعلم أنه رعاك في صغرك وعلمك إذ كنت جاهلا وألبسك الثياب إذ كنت عاريا وهو الذي حزن لآلامه وهو الذي سرى لفراحه فكم من ليلة باتها وهو ساهر على رعايته وكم من أيام بذل فيها وقتا ومهجة عمره من أجل أن يجلب لك أسباب الرزق الطيب من أجل أن تكون عالة على أحد أبوك هو الذي حبب إليك دين الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف إذا كان أبوك نصرانيا وكيف إذا كان أبوك يهوديا أنت تنعم اليوم بالإسلام وتنعم بمحبة السنة إذ هيأ الله لك أبا وأماء علماك الإسلام وحببا إلى قلبك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبوك له المنزل العظيمة في دين الله عز وجل فقد أمر الله عز وجل بخفض الجناح لهما واخفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنه بحاجة إليك إذا احتودب ظهره ورق عظمه وشاب رأسه فإذا كان قد بلغ من الكبر عتيا فإنه بحاجة إلى ولاده ذاك الولد الذي لا طالما ترعرع في حضن أبيه ولطالما صعد على ظهر أبيه ولطالما قدم الأب نفسه إلى المخاطر من أجل أن ينجو الولد أو أن تنجو البنت أبوك إذا كان الإسلام يأمر بإكرام ذي الشيبة المسلم أيًا كان وإذا كان الإسلام يقول البركة مع أكابيركم وإذا كان النبي الكريم يقول كبر كبر فكيف إذا كانت هذه المعاني هي عند أبيك لا شك أنها ستكون أعظم إجلالا وأكثر اعتناءا أبوك هو الذي كان يقوم بحق القوامة الرجال قوامون على النساء فكان أبوك يعمل ويكد الليل والنهار من أجل الرزق الطيب الذي نبت به لحمك وسار في العروق دامك أبوك هو الذي كان يسهر الليالي وكان يتعب النهار من أجل أن تعيش في كرام عيش وفي طيب حياة كم قد أرهق من أجل أن يجلب إليك لقمة العيش كم قد تعيبه ورحل وسافر من أجل أن تنشأ نأس نشأة طيبة فكان يجب عليك أيها الولاد وكان يجب عليك أيها البنت أن تعلم هذا الحق العظيم فيقابل بالإحسان ويقابل بالبر البر الذي هو من أعظم مقامات وفاء للوالدين إذا كان الصديق المحيم له من الوفى الشيء الكثير وإذا كان الجار الصادق له من الوفى الشيء الكثير وإذا كان الزميل في العمل له من الوفى الشيء الكثير فكيف إذا كان هذا الذي تبذل له الوفاء هو سبب وجودك وهو الذي رعاك منذ أن كنت طفلا منذ أن كنت رضيعا منذ أن كنت تحبو حبوى متعثرا فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أبوك هو الذي علمك الصلاة بل قبل هذا هو الذي علمك توحيد الله عز وجل وذلك أنك وأنت صغير ما أكثر ما كنت تسمع لا إله إلا الله وما أكثر ما كنت تسمع محمد رسول الله وما أكثر ما كنت تسمع يا الله وما أكثر ما كنت تسمع يا ربنا ولحياذي من العبارات التي كانت تليز إلى قلبك الباري القلب الطاهر الذي هو على الفطرة قطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الخيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أبوك هو سبب من طرق في أذنيك وقلبك توحيد الله عز وجل وما أكثر أيضا مَا سمعتا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نطقت به الأب ونطقت به الأم فصعدت في سنه عمرك ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت محب الله ومحب لسيرته ومحب لخباره أبوك هو الذي ستر عورتك بأمر من الله عز وجل أبوك هو الذي كان سببا في رعايتك وحمايتك بأمر الله عز وجل ولذا كان الإسلام دين الإحسان والبر فكان من أحق من يبره المسلم بعد إحسانه مع ربه هم الوالدان وكان من أكبر العقوق ومن أكبر الكبائر عقوق الوالدين والعقوق يمثل في أنك تعصيهما إذ أمرات والأمر هنا المراد به المعروف إذا أمراك بمعروف فيجب عليك أن تطيعهما يجب وجوباً أن تطيع أباك إذا أمر بمعروف أما إذا أمر بمعصية فلطاعة لمخلوق في معصية الخالق ومع هذا هل ينفك البر؟ لا هل ينقطع الإحسان؟ لا هل تفارقه وتهجره؟ لا قال الله عز وجل وإن جاهباك على أن تشرك بما, بما, بما ليس لك به علم فلا تطعوما وصاحبوما في الدنيا معروفا إذا أمرك بالشرك الذي هو أعظم ذنب غصي الله به فلا تطعهما ولكن الإحسان مستمر والبر مستمر والعطف مستمر من أجل أن تعلم أن مقام الأبوين مقام رفيع وهذا لا يعني المحابات في دين الله ولا يعني موادة من حاد الله ورسوله ولا يعني أننا نترك الحق لأجل أب فارق الحق أو لأجل أم فارقت الحق لا قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم في من يحادون الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر اسمع الآن يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أكمل آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فمعنى محبتك لأبوين المحبة التي هي محبة بر وإحسان لا تقطاضي أن تطيعهما في معصية الله عز وجل وأن تترك الحق لأجل باطل عليه أو أن تفارق السنة من أجل بدعة قد قاموا عليها لا إنما طاعة الأبوين إنما تكون في طاعة الله وإذا هم عصياء رب العالمين فلا طاعة لمخلوق في معصية خالق ومع هذا تحسن إليهما تدعوهما إلى الحق وأبواك أولى من تدعوه إلى دين الله عز وجل هما أبواك فبعض الطيبين ينصرف في دعوته مشريقا ومغربا ربما يصل إلى قيمة من جبال أو أنه يصل إلى بطون الأودية بالدعوة لكنه يدخل عن دعوة أبويه ويفرط في دعوة أهله لا شك أن هذا من الخلل لا شك أن هذا من الخلل فإن الدعوة تبتدئ من أهلك من أهلك قد قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقرابين وقد قال الله عز وجل أيضا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قد قال الله عز وجل أيضا يا أيها الذين آمانوا قووا أنفسكم أكمل وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة ظلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تبتدئ أيها الوالاد بأبويكة في الحرص على تعليمهم لو كان الأب جاهلا فمن القبيح القبيح وهو الذي علمك مبادئ العلم من الذي دفعك إلى المدارس كي تتعلم؟ من؟ من الذي دفعك في مراحل التعليم كي تتعلم؟ من؟ من الذي أنفق عليك طيلة هذه السنين؟ من؟ من الذي يشجعك على التفوق والنجاح من؟ من الذي تحمل أعباء النفاقة من ثياب ومن طعام ومن سكن وأنت عاكف على كتبك تقرأ وتدرس من؟ هو الآب هو الآب فأنت لما بصرك ربك بشيء من الحق والهدى تبخل عن دعوته تفرط في هدايته تجحدوا ما قد بذل لك من معروف إن هذا صنيع اللئان وليس هو صنيع الكراماء الكراماء يحفظون هذا البر والإحسان ولذا, ولذا ما كنت لتصل إلى ما وصلت إليه بعد قضل الله وتوفيقه إلا بسبب أبيك إلا بسبب أبيك كيف لو تركك دون أن تتعلم هل تصل إلى الحق والهدى كيف لو تركك تسرح وقف هذه الحياة دون عناية ومتابعة هل كنت توفق إلى الخير والهدى إن أبويك هما من وضعا, من وضعا قدميك على الطريق ولذلك حق الآباء حق عظيم ذلك لما كان عليه من تسبب في وجودك في هذه الحياة ومن رعاية لك وأنت أحوز ما تكون إلى الرعاية وكذلك من قيام أبيك بالنفقة عليك وبالبر والإحسان إليك فلم تحتج في حياتك إلى أحد لأن أباك قد بذل لك كل شيء فمن العقوق العظيم أن يجحد الولد أو أن تجحد البنت هذا البر والإحسان فتجده يتأفف عند أبيه ويصرخ عند أبيه ويصيح عند أبيه وأيضا ينظر نظرات حاد إلى أبيه ويلوح بيديه عند أبيه والرأي رأيه ورأي أبيه لا يساوي شيئا وصوته أرفع من صوت أبيه أي بر هذا وأي إحسان هذا وأي كرم هذا اجشحت كل البر الذي بذل لك إنه عقوق, عقوق عظيم وإذا كان مجرد التأفف كما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما التأفف لو كان هناك شيء أقل من التأفف ذكره ربنا إذا كان مجرد التأفف يعتبر عقوقا يعتبر جحودا يعتبر استعلاء فكيف بالذي يرفع صوته سبابا وكيف بالذي يرفع صوته علوا واستكبارا كيف بمن يحقرش من شأن أبيه وهو المتعلم وهو الذي يفهم وهو الذي ينظر إذا تكلم أبوه قال أنت لا تدري أنت لا تعلم أنت لا تفقى أي جحود أعظم من هذا وأي أقوق أقبح من هذا فإن الأمر يحتاج منكم أيها الأبناء ذكورا وإناثا يحتاج منكم أيها الشباب أن تراجعوا أمر البر بالآباء والأمهات مراجعة بالغة لأن الشيطان حريص على أن تقع في هذا الأمر العظيم فقد يصور لك أن أبويك يصدانك عن الحق والهدى ويصور لك أيضا أن أباك يعتبر من أهل المعاصي فيجب أن تنفر ويجب أن تبغضه ويجب أن تجعل بينك وبينه حاجزا لا الواجب عليك أن تدعو أباك أن تدعو والدعوة تكون بالأسلوب الحاسن بالأسلوب الحاسن بالخطاب الطيب بالكلمات الطيبة إبراهيم عليه السلام عند أن خاطب أباه وهو على كفر خاطبه بأنطفي الخطاب يا آباتي يا آباتي مما يدلك على أن مخاطبة الأب ينبغي أن تكون بألطف العبارات وأن تتوخل أسلوب الحاسم وإذا كان الله عز وجل يقول وقولوا للناس حسنا للناس حسنا فكيف إذا كان أبا أو أما قل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فكيف إذا كان خطابك لأبيك وخطابك لأمك فينبغي أن تتأخير الأسلوب الحسن ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فينبغي أن تكون مخاطبتك لأبيك في هالنين والريفر وبيان الحق بالأسلوب الحسن قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زامه وما نزع من شيء إلا شامه هذا الرفق مع كل أحد فكيف إذا كان الرفق مع أبويك أمك وأبوك ينبغي أن يكون الرفق أكثر وأوفر ينبغي أن تعجل في خدماتهم لقد رأى عبد الله بن عباس رجلا يطوف بالكعبة وقد جعل أمه حمل أمه على كتيفه يطوف بها على الكعبة قال يا ابن عباس هل أديت بالرها؟ هل أديت بالرها؟ قال لا ولا زفر من زفراتها قد كانت تحملك ويتحب تنتظر رؤيتك وتحب بقاءك تحملك في بطنها وأنت تحملها على ظهرك وتنتظر رحيلها إن البر ليس كلمات تقال وإن الإحسان إلى الآباء ليست شعارات ترفع إنما هو اعتراف صادق ما سبب وجودك اعتراف حقيقي بأنهم هما الذان بذلا لك البر والإحسان قد كنت عاريا فبأمر الله كان سببا في ستر عورتك وقد كنت جائعا فكان بأبن الله سببا في طعامك وشرابك كم قد كنت في هلاك قد أوشك أن يقع فصبراء وحمايات وسهراء الليالي بل منهم من وقع في حرج عظيم كم من الآباء يعمل الليل والنهار ويسافر من مكان إلى آخر وبين عينيك أنت وبين عيني أنت أيها الولاد وأنت أيها البنت فإذا كبرت وصرت في سن السعي معه إذا كبرت وبلغت معه السعي هو ينتظر ينتظر كما هذا البر؟ وينتظر عاقبة هذا البر فإذا كبرت وصرت جاحدا وصرت لئيما ترفع صوتك, ترفع صوتك على أبيك وتظن أن هذا من الرجولة وترفع صوتك على أمك وتظن أن هذا من الرجولة إلا هذا من اللؤم هذا من اللؤم هذا من الخذلان الذي خذلت به فإن باب الجنة تليجه عن طريق أبويه وإن دخول الجنة من أعظم أسبابه بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين وإن أنفك أنفك ووجهك ينتصق بالتراب خيبة وخسارة إذا لم يكن أبواك سببا في دخولك الجنة فيا عبد الله عليك أن تتأمل في هذا الحق العظيم للأبوي فإذا كان أبوك جاهلا فواجب عليك أن تعلمه وهذا من أعظم واجبات عليه. أن يبقى أبوك لا يعرف التوحيد وأنت ممن تعلم التوحيد وأبوك لا يعلم السنة وأنت ممن تعلم السنة وأبوك لا يحسن قراءة الفاتحة وأنت قد أحسنت قراءة الفاتحة وأبوك لا يجهل كثيرا من الأحكام وأنت تجرك كثيرا منها ومع هذا لا تبذل له شيئاً هذا من أعظم الجحود وهذا من أعظم الآثام أن تكون أنت أيها الولاد بعيداً عن أبويك وهم أحوج ما يكونون إليك كذلك أيضاً فبعض الأبناء يكون قد وسع الله عليه بالرزق وبالمال فيشح على أبويه يشح على أبويه يكون غنيا وأبوه فقيرا يكون غنيا وأمه فقيرا ويدخل عن إعطاء أبويه لا شك أن هذا من العقوق أيضا فإذا كان الولد من ذوي المال واليسار وكان أبوه فطيرا فيجب عليه أن ينفق على أبيه وجوبا لا تفضلا وجوبا لا تكرما ولذا ينبغي أن تدرك أيها الولد حق أبيك عليه وكذلك أيضا يجب أن ترى يا أباك فيما يتعلق بالإحسان إليه إذا كابر وإذا ضاعف ووهن عظمه فإنه أحوج ما يكون إليك وأحوج ما يكون إلى قربك أن تخفض له جناح الذل أن تتواضع لأبيك وأن تعترف له بالفضل وأن تخدم إذا كان الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لا يتأتى لك إلا إذا أذن أبواك إلا إذا أذن أبواك فإنك لا تستطيع أن تجاهد تقاتل في سبيل الله إلا إذا أذن الوالدان وهذا يدلك على عظيم أمرهما كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحي أبواك؟ قال نعم قال ففيه ما فجاهد ففيه ما فجاهد وهذا يدلك أن خدمة الأبواين في مرتبة هذا الجهاد الذي يخرج إليه المجاهدون أبواك ينبغي أن تعلم قدر الأب وعليك أيضاً أن لا تحقر معرفته وخطرته بل عليك أن تشاوره وأن ترجع إليه فكم من شاب يحتقر رأي أبيه ومشورة أبيه سيما في أمور الزواج مثلا فتجده لا يلقي بالاً لمشورة أبيه وهو الذي عاش عمرا وكان من ذوي الخبرة ومن ذوي المعرفة فيخالف رأي أبيه فيندم وكم من شاب أيضا كم من شاب أيضا لا يرجع إلى أبيه في أمور حياته فتجده غير موفى لا يطلب دعاء أبيه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعاء الوالد لولاده ودعاء المسافر ودعاء المظلوب الوالد لولاده تجد الموفق يلتمس دعاء أبيه تجد الموفق يرجو دعاء أبيه تجد الموفق يحسن بالرعابيه فإنه من أعظم الأعمال الصالحة وليس خبر الثلاثة الذين سدت الصخرة فوهة الغار عليهم لقد توسلوا بأعمالهم الصالحة أليس كذلك؟ فتوسل بعضهم أو واحد منهم ببر اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخاني كبيران وكنت لا أقدم عليهما ولدا ولا مالا فنأى بياء الشجر يوما فلم أرح عليهما فلما جئت وجدتهم نائمين فحلبت لهما غبوقهما فكرهت أن أوقيغهما والصبية يتضاغون عند قادمه يعني أبناؤه يبكون جوعا عند قدم هذا الرجل هل قدم الأبناء أم بقي الإناء في يده حتى قام أبوه ما الجواب؟ بقي الإناء في يده حتى قام أبواء فشريبا ثم شريب الأبناء انظر اليوم انظر إلى الذي يقدم زوجته على أبي موجود؟ موجود أو لا؟ موجود قال سأمشي أزور أبي قالت عندنا طلع اليوم المساء عندنا طلع قال نمشي مع الطلع وعندنا اليوم عرص وعندنا اليوم عقيقة وعندنا اليوم نزهى للأولاد نخرج إلى البر يخضع لكلام زوجته ويترك زيارة أبيه أي هذا؟ أي هذا؟ وبعض الآباء قد يشتهي طعاما معينا ولا يجد ولدا يقدمه له ويأخذه الحياة والآن فعزة النفس أن يقول يا ولدي أريد كذا يا ولدي أريد كذا أو أشتهي كذا وتجد الأب يبحث عما يشتهيه الأبناء وعما تشتهيه البنات وعما تشتهيه الزوجاء هل فكر يوما فيما يشتهيه الأب أو تشتهيه الأم إنها جفوة عظيمة بالغة وبعض الأبناء أيضا لا يزور أباه إلا غباه بل أبعد من هذا يرمي أباه بالأمور العظيمة ويرمي أمه بالأمور العظيمة ويطيع زوجته غاية الطاع خلل عظيم وليس هذا بالضرورة أن يكون دعوة إلى الشقاق مع الزوجات لا بل الإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف أمر جاء به الإسلام وعاشرهن بالمعروف لكن ليس على حساب الأبوين وليس على عقوق الأبوين وليس على مجافات الأبوين ولذلك جاء في قصة إبراهيم مع زوجات إسماعيل لما أمر على كل زوجة قالت نحن في سوء عيش وفي شر عيش فلما أمر على هاتف قالت نحن في خير عيش نحمد الله فقال إبراهيم هنا ثبت عتبة بيتك أو بهذا المعنى المرأة التي تحفظ تحفظ حق زوجها وتحفظ الإحسان والبر وتجد المرأة الصالحة تحفظ حق الأبوين الزوجة الصالحة تدعوه دائما وأبدا أن يزور أباه أن يزور أمه تدعوه أبدا أن يتفقد أباه أو أن يتفقد أمه وتدعوه أبدا إلى الاحتمال إذا ما بدى من الأبي جفوى أو بدت من الأم جفوى تقول لا بد تصبر هذا أبوك لا بد أن تصبر هذه أموك مرأة صالحة زوجة صالحة كم من ابن خضع لزوجته كم من رجل خضع لزوجته فغاب عن حياة أبيه وَغاب حياتةِ أُمّ لا يأتي يزور أباء إ في المناسبات إ المناسباتات وَلا يكادةَ فقد أباء وهو الذي كان وهو الذي كان مع الليلى والالنار وَم في الحلّ والترحال وَو الذي كان يزود عن وهو الذي كان يتعمه ويسخيه وهو الذي كان يستره بالثياب بأمر من الله عز وجل أبوك نسيت؟ هل نسيت؟ هل جحت؟ هل كابرت؟ لا تضع مبررات أمامك ولا تضع تعليلات باردة أمامك فهو أبوك وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لكن انتبه وصاحبهما في الدنيا معروفا الإحسان البر كم من أبن كان مجافيا لولده فبالبر والأحسان صار محبا قريبا وكم من أبن كان نافرا عن السنة بسبب الإبن الذي فقه السنة وأدرك سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحسن في الدعوة إلى الله وخدم أباه خدمة عظيمة أحب الأب السنة إن منكم منفرين إن منكم منفرين فلا تجعل السنة تكأة تتكئ عليها في النفور عن أبيك وفي النفور عن أمك وفي النفور عن أخيك وفي النفور عن أختك لا ادعو إلى سبيل ربك وأنذر عشيرتك الأقربين ولتبدأ بأهلك ثم الأقرب فالأقرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل ترك دعوة عمه أبي طالب ترك ترك ما ترك حتى في اللحظات الأخيرة يا عم قل لي كلمة أشفع لك بها عند الله كلمة قل كلمة التوحي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو أقاربه وأرحامه ألم يقلها صديا عمّت ترسون الله لا أغني عنك من الله شيئا ألم يكن لفاطمة بنت رسول الله سليني من ماني ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا ألم يكن نذيراً لهم ألم يكن ناصحاً لهم ألم يكن يعرض نفسه على أرحامه وأقاربه ويدعوهم إلى الله بماذا تجعل؟ إعراض أبويك إعراضا لك لا كلما أعرضوا كلما أقبلت وكلما عارضوا لودا كلما أقبلت ودعوت وتحملت وتحملت وتحملت قد يسبك وقد يشتمك وقد يضربه هو أبوه إن مقام الأبوة مقام عظيم لا ينبغي للولد ذكرًا كانه أنثى أن يطرحه لأول موقف أو أن يسقطه لأول حدث أو أن يعرض عن أبويه لأول مجافات بينما تجده مع زوجته مع ابنائه مع بنات الحملة الوديع الحملة الوديع الحملة الوديع ومع بويه الرجوله الرجوله اي رجوله هذا مع ابيك اي رجوله هذا مع سبب وجودك بامر الله اي رجوله هذا مع الذي كان يرعاك الليل والنهار بتوفيق من الله أي رجولة هذه؟ أي رجولة هذه؟ وأنت تحذق النظر شذر شرر من عينيك لأبيك أي رجولة هذا. أي رجولة هذا وأنت تلوح بيديك أمام أبيك أي رجولة هذه؟ قد كان بعض السلف لا يسكن في غرفة فوق غرفة أبيه أو أمه قال إنني أكره أن يسمع قرع قدمي لا أحب أن يسمع قرع قدمي قد يتأذيان بهذا وبعضهم لا يأكل في صحن أبيه قال أخاف أن أسبق إلى شيء أبي يسبق إليه يحب أن يشتهي ويسبق إليه أنظر إلى هذه المقامات انظر إلى هذه المقامات وكثير من الطيبين الخيرين لا يتكلم قبل أبيه أبدا ولا يرفع نظره في أبيه أبدا ولا يمد رجليه في حضرة أبيه أبدا ولا يفتح الباب فيلج قبل أبيه أبدا مقامات عظيمة لأنه ينظر إلى هذا الأب أنه السبب بعد توفيق الله هو السبب ما تنعم فيه هو بسبب بفضل من الله ثم بسبب وجود الأبواء سل اليتيم سل اليتيم سل اليتيم اجلس إلى اليتيم حدث اليتيم حاول اليتيم الذي فقد أباه قبل البلوغ يخبرك يخبرك كم من جموع أراقها يخبرك كم من ليلة باتها ساهرة يخبرك كم من طعام يشتهيه لم يصل إليه يخبرك كم من ثياب يحب أن يلبسها لم يلبسها يخبرك سل اليتين الذي فقد أباه كم من انكسار لقلبه وكم من مجلس انتسر فيه كم من غطاء لم يجده وكم من مكانة لم يلحق بها سنو إذا أردت أن تدرك من أبوك إذا أردت أن تعلم من أبوك إذا أردت أن تعرف من هذا الذي أمامك سن اليتيم سن اليتيم يخبرك عبد الله عبد الله اليتيم هو الذي فقد هباه قبل البنور وليس اليتيم هو الذي فقد أمه على قدر ما الأن من منزلة عالية رفيعة لكن اليتمى, اليتمى هو في فقد الآن هو في فقد الآن الغطاء الذي هو عليك غطائك غطاءك أبوك أبوك إذا اشتهيت قال لبيك إذا رغبت قال لبيك إذا أحببت شيئا قال للبي وإذا حل بك أمر مكروع كان هو الذي يدفع وكان هو الذي بين يديك أين تركت هذا كله أين تركت هذا كله أين تركت هذا كله جحور جحور جحور الإسلام يعرف للأبوين قدرهما الإسلام الإسلام يعرف للأبوين منزلتهما تخدمه تخدمه وأن تفرح تقوم برعايته وأن تفرح لو حملت بين يكفر ما يخرج منه ما يخرج منه من غائط بين يديه ينبغي أن تكون مسرورا بخدمته فرحا برعاوته فرحا بخدمته لأنكم تتقادفون آباءكم مللا وضجرا تقذفه أنا بقي معي كثير خذوا أنت أنا له شهر عندي خذوا أنت ارفعه إلى أختك ارفعه إلى أخي أنا ملل أنا ضجارك كيف حال هذا الأب كيف حال هذا الآن حتى صارت دور العجزة تأوي الآباء تأوي الآباء من وضعهم الأبناء الأبناء يحملوا أباء إلى دار العجزة ويضعه في الباب وبعضهم يمشي وينصره ويتركه يتركه كان يقضعك على تتفاه كان يحملك على ظهرك كان يقبل قدميك كان ربما يغير لك غيار ملابسك كان يدفع عنك كان قد استدام من أجل كم وكم أي قلب تحمله يا عمان تأخذه إلى دار العجف وأي قلب لهذا الأب المنكسر أبوك. طريقك إلى الجنة طريقك إلى جنة عز طريقك لما أغلقت الطريق لما أغلقت الطريق لما الاباء الامها حقهم عظيم ومنزلتهم عظيمه لا تقدم مالا ولا ولدا ولا تقدم زوجه لا تقدم لا تقدم الوالده الاب الاب لا يحب لاحد أن يكون أفضل منه إلا ولده إذا كان ولده عالما شعر كأنه هو العالم وإذا كان الولد موفقا شعر بأنه هو الوفق الآن تطرحه في دور العجزة هنا تسكد العبرات وعلى الدنيا السلام أبوك أبوك يا عبد الله ويا صاحب السنة أيضا أبوك لا تتكيك على ولاء وبراء فتعرض إعراضا بعيدا لا أقم أمر الله بالدعوة وبالصبر وبالتحمل وبالتجمل وبالبر والإحسان وبالخدمة فيما أباح الله حتى يحب شريعة الله ويعظم السنة أبو تصبر وتتصبر وتتجمل في معاملته كل نجاحه وهو من ورائه وكل سعادة بدعوة منه بعد توفيق الله دعاء الوالد لولده مستجاب تنضي إلى عملك وتلك الدعوات ترفرف عليك تتبه لدعوته وتلك الدعوات تحميك بأمر من الله تغيب عن بلدك ودعوة أبيك الطيبة المباركة تحمى بأمر الله من كل سوء ومكرور تبيت نائمة وهو تهجد بين يدي الله اللهم احمي اللهم اوفقه اللهم ارزقه اللهم اعيده ما لك ما, لك ما لك نسيت هل نسيت أم تنسيت أم أنك أجاعد ما لك وقد بدل كل شيء بدل كل شيء أعطى كل شيء ربما زاعة من أجل أن تأكل أنت وعارية من أجل أن تلبس أنت ولم يتعلم يكد الليل والنهار من أجل أن تتعلم أنت فتكون طبيباً مهندساً عالماً داعيةً فلما بلغ الأمر أن كنت كذلك كان لا يشرفك أن يكون هذا أبوك معاشر الإخوة الفضلاء إن من أعظم الناس حقوق الآباء ومن أعظم ما يكون من العقوق التطاول على الآباء وتحقير أمرهم وإن الموفق ذلكم الذي ذلكم الذي يطلب بالرهما والموفق ذلكم الذي قد غنم دعاء الأبوين غنم مغنم كبير وذلكم الموفق الذي يبحث عما يستهيه أبوه فيأتي به وذلكم الموفق الذي حول أبيه سيما إذا كبر رقى عظمه احتودب ظهره شاب رأسه كان من الموت قاب قوسيني أو أدنى عبد الله عبد الله وأنت في خضم المعارك الأسرية والزوجة ربما تجذبك تجدب إليه لا تغفل عن أبيك لا تغفل عن أبيك لا تغفر عنه فإن النظر السيئة منك نظر واحدة لا ينام, لا ينام الليل وتلويحتك بيدك تفقده كل شيء وتحقيرك له يتمنى الموت قريبا عبد الله أبوك قلب أبين صارعا حياة طويلة وكاببا مشاق عظيمة من أجل تعيش حياة كريمة طويلة فلما كنت جاهدا ولما تلوح بيدك استعلاء وكبرا ولما تسحوا عنه وانت وافر المال وافر المال لما تدد تفعون اباءكم يا اهل الجحود والنكران ابون كبير في السن يدفعونه يمينا و وَيَجْزَرُونَ مِنْهِ يَجْزَرُونَ مِنْهِ فعلينا أيها الإخوة الفضالاء أن نعرف قدر الآباء ومن كان عاقاً لأبيه فليعزم على التوبة إلى الله وأن يُصلِح بينه وبين أبيه الآن وأن يذهب معتذراً وأن يحسن الصلة بأبيه والبر وأن ينفق مما آته الله وأن يلتمس رضا ودعواته وأن يعلمه مما علمه الله وأن يصحبه بالمعروف وأن يحذره من الشرك وأسبابه ومن البدعة وأسبابها وأن يستحبه إلى الخير وأن يخدم فإن هذا من أعظم الأعمال وهو باب التوفيق لك ما تجد موفقا إلا وهو بار بأبيه وأمه لا تجد مسددا إلا والبر حوله ولا تجد متعثرا خائبا مخذولا إلا وبه عقوع وجفا فاحذروا معاشر الإخوة الكرام أن تفوتكم هذه النعمة العظيمة وهو إدراك الآباء أخيا إدراك الأمهات أخيا نعمة متى؟ متى ستفيق؟ إذا واراهم الترار؟ متى؟ إذا غادر الدنيا؟ متى؟ متى؟ باب من الذر يغلق وباب من الحسناء وعليك أن تجل رأي أبي فكم من أبن؟ ارتأى رأيا فكان صوابا وكان مسببا وكان من الخيرين لا يقطع برأيه حتى يراجع أباه يراجع أباه وما سعورك أنت إذا رأيت وأنت أبني اليوم ابنك يراجع يا أبي سأفعل كذا ما رأيك سأمضي إلى كذا كيف ترى ما شعورك أنت اليوم وأنت أب لا كما يفعله بعض السفهاء هذا الشيباني ايش يعرف هذا عجوز ايش يدري ايش عرفه في كذا ايش انفه هو وبعضهم يقولوا في حضرة أبيه اسكت يا حاجي ايش عرفت أنت سهام سهام تصيب هذا الأب تقتله سهام تقتله فاحذروا معاشر الإخوة الفضلاء من عقوق الآباء ومن عدم بذل المعروف إليه والتواصل معه أبوك يأنس بوجودك يأنس بك إذا كنت موجودا فأنت لا تكن ضجيرا قلقا وجلوسك مع أصحابك أجمل وأخلى وجلوسك مع أصحابك أجمل وأخلى ومع خلانك أطيأ لا دقيقة مع أبيك تؤنثه تحدثه تذكره تضاحكه ينبسط معك بالحق والهدى تعلمه آية أو حديث أطيب من مئة جلسة فيما سواك إفق هذا تعلم هذا أما تنفر عن أبيك وتملأ بك المجالس في غير مجالس أبيك وأمك وقلق ضجر مع الوالدين منشريح الصادر مع غيرهما لا أنت مخطئ أنت مخطئ أنت مخطئ يجب أن يكون أطيب الأوقات مع الآباء والأمهات تعليما تذكيرا احتراما توقيرا تفقها مباسطة مضاحكة ادخال السرور عليهم ادخال السرور عليهم وخدمتهما والموفق والموفق قد لا يحتاج أن يقال له نريد كذا هو نفسه يشعر بأنهم يحتاجان إلى كذا يحتاجان إلى كذا يحتاجان إلى كذا موفق مسدد يذهب فيشتري ثوبا أو يذهب فيأتي بسرين تحتاجه أمه أو يحتاجه أبوه ويذهب ويأتي بطعام تشتهيه أمه أو يشتهيه أبوه والموفق بكاء أبيه يشغله وحزن أمه يشغله والموفق لا يسمح لأحد أن يرفع صوته على الأب والأم لا يسمح لا يسمح محافظة على مكانته وإن كان من خطأ للأبوين فبالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والعبارة اللطيفة أما أن تكون صياحا وبذيزا وعراكا واحتقارا ونظرات سيئة قاسية فقد تكون يا عبد الله منفرا عن السنة وأهلها فإياك إياك إياك أن تكون منفرا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طيب هناك بعض الأسئلة والظاهر أنها ليس لها علاقة بالموضوع نقدم ما له علاقة إن وقت أخذنا هذا يقول نريد منكم أن تدعو لوالدتي التي أجرت عملية على القلب الأمس وهي الآن في العناية فنرجو من الإخوة أن يدعو لها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكسوها بالصحة والعافية أستاذ يدرس في مكان مختلف ما حكم الراتب الذي يأخذه ننصحه أن يترك هذا التدريس في المكان المختلط لأن الاختلاط بين الذكور والإناث محرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فنصح هذا الأخ لتركي هذا العمل المختلط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه ومن العلماء من يفتي بعدم جواز أخذ هذا الراتب الذي قد أفذ من عمل مختلف والله المستعب هذه الفتوى تعزى للشيخ اللحيدان ما حكم لبس الساعة في اليد المسرى على كل حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هذه التيام كما زاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في تختمه كان يتختم في يده اليمنى والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بمخالفة المشركين فوضع الساعة في هذا الذي يتفق مع ما جاءت به السنة في مخالفة اليهود والنصارى ما حكم استعمال عطر يحتوي على كحور إذا كان هذا الكحور مسكته مؤثرة في الإسكار فإنه لا يجوز استعمال فما أسكر كبيره فقليله حرام أما إذا كان الكحور نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار فلا بأس وعلى كل حال دع ما يريبك إلى ماله يريبك ويمكنك استعمال العطر الذي هو بالدهون وليس فيه كحول الإخوة قد جهزوا تمراً وحليباً وهم يدعون كل الإخوة أن نصيبهم, طيب نصيبهم بالتساوي طيب أم تطلب من ولدها أن يخرجها إلى السور وهي كاشفة لوجهها وغير مختمرة الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجب عليها ستر وجهها ذلك لعمم قول الله عز وجل وليضربنا بخمورهن على وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ولأن الوجهة هو مجمع المحاسن إذا كانت المرأة تؤمر بستر قدمها فكيف لا تؤمر بستر وجهها فهذه الأم ننصحها بلبس الخمار أن تستر وجهها وإذا كان قروجها للسوق رحاجة فلا بأس مع وجود محرمها مع اللباس الشرعي أن يكون جلبابا فضابا واسعا ليس به زينة ولا يكون زينة في نفسه ولا يكون مخصرة الشروط التي ذكرها العلماء أما إذا امتنعت عن ستر الوجه فلا هو أن يمتنع من أخذها ويأتي هو بالأغراض المطلوبة أو يأخذ امرأة من أهله تستر وجهها إذا كان هناك حاجة لخروج امرأة قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان يقول أن يستفتى في الفتن والنوازل كل عالم أن العالم الراسر بلا شك يستفتى العالم الراسر والنوازل يستفتى فيها خواص العلماء سيما مسائل الدماء مسائل الدماء أما فتح الباب على مسراعي يسأل هؤلاء الدجاجين الكذابون من أهل الودع والأهوى لا هؤلاء ليسوا أهلا للفاتوى أو أن يسأل القصاصون ودعاة القنوات الفضائية ليس أهلا للفتوى أو أن يسأل أرباب الجماعات الحزبية ليس أهلا للفتوى الذي هو أهل للفتوى عالم صاحب سنة راسخ إمام هذا الذي هو أهل للفتوى أما هؤلاء فينبغي أن لا ينشغل بسؤالهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صارت مسائل النوازل وقضايا الأمة تعرض على أمثال عمر خالد أو تعرض على أمثال القرضاي أو تعرض على أمثال عرعور لقد هزلت ما حصل لها قيمة أن تعرض هذه القضايا الكبار على أمثال هؤلاء المبتادعة فإذا قلت من العلماء الذين يرجع إليهم أقول فاسمع العلماء الذين يرجع إليهم في الفتوى والنوازن هم العلماء الربانيون الراسخون كأمثال الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ ربيع بن هاد المدخلي والشيخ عُبيد الجابيري والشيخ أيضا عبد المحسن العباد ومن يأخذ أيضا والشيخ صالح السحيمي وهكذا العلماء المعروفون بالديانة والوارع فهؤلاء يرجع إليه أما هؤلاء الذين هم يؤججون الفيتان حتى تصل إلى الدماء وبعدها يسألون عن الدماء فنعوذ بالله منهم إذا خرج أحد المصلين من المسجد ثم عاد هل يجب عليه صلي رقعتين تحية المسجد الجواب نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا آتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب الجمعة رأى رجلا قد جالت عند دخوله المسجد قال قم فصلي ركعتين أريد أن تدعوا لي أن يصلح بيني وبين والدي نسأل الله أن يصلح بينك وبين أبيك لكن عليك أن تعجل اليوم يتم الصلح إن شاء الله اليوم تذهب إلى أبيك وتقبل رأسه وتحتضنه وقل سامحني يا أبي وفيما يتعلق بالأمور الشرعية فالمحاورة والمناقشة والدعوة في الحسن وبنقل كلام العلماء وبإذن الله إذا رأى منك هذه الاخلاق الفاضلة فإنه يستجيب نسأل الله العظيم أن يشرح صدر أبيك للحق والهداء هل يجوز تخصيص صفوف خاصة بالأطفال خلف الرجال وهم يدرسون القرآن في المسجد الأطفال ينصح بأن يفرقوا لا تجعلوا لهم صفاً واحداً فإن الأطفال إذا جاءوا في صف واحد تعاونوا على ماذا؟ على الشغب تعاونوا على؟ ولا يمكن ضبطه لكن إذا لا تفرقوا في الصفوف أمكان ضبطه أمكان ضبطه وعلينا أيضا أن نستحب إلى المسجد كل مميز كأنثار سبع سنين ست سنين أما ما دون ذلك فيصعب ضبطه في حركته وتحوله وصياحه وبكائه لما يشوش على المصلي جعل الأطفال في صف واحد لا ينضغي ثم حديث الرجال فالنساء والأطفال حديث ضعيح لأنه من طريق شهر ابن حوشب والد ابتلي بمشاهدة كرة القدم فما نصيحتكم؟ نصيحتنا له أن يترك مثل هذا الضياع للأوقات والأعمار وأن يغتنم وقته فيما ينفع كرة القدم فيها مفاسد كثيرة أليس كذلك؟ منها تضيع الصلاوات فكم من متابعين لكرة القدم لا يشهد صلاة الجماعة يا فلان قم صلي قال اليوم الدور الأسبان ويا فلان قم صلي اليوم فريق برشلونة فريق كذا يضيع صلاة الذي التي تركها علامة على النفاق ماذا قال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم أنف. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف المفسد الأخرى بعد تضيع الصلاوات ميل القلب إلى الكفار ميل القلب إلى الكفار تجد يميل قلبه محبة للكفر يحب اللاعب الفلاني إلى درجة الهيام وأيضا يتأثر به في لباسه في شعره في طريقته ويتابع أخباره هذا كله من ضعف الولى والبارى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وأدون من حد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أكمل أولياء تلقون إليهم بالمودة أمر آخر كشف العورة فلاعبوا كرة القدم يلبسون ألبسة تكشف الفخذ والفخذ عورة فضياع في الأعمار وضياع في الأخلاق وذهاب من ولاء والبراء أو ضعف من ولاء والبراء مفاسد عظيمة ثم أنت ماذا تستفيد من متابعة كرة القدم؟ ماذا تستفيد. ماذا تستفد؟ يلعبون ويرباحون الأموال؟ وأنت ترجع بماذا بخفة حنيم بل حتى خفة حنيم ما ترجع بهما مفلس وينتهي الدور هذا فهي متورط في الدور الذي بعده يا عبد الله يا عبد الله اتق الله في وقتك اتق الله في عمرك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزولا قدماء عبد يوم القيامة حتى يسأل عنكم عن أرضا عمره ظيمة أفنى وشبابه فيما أبلى وماله من أين اكتشبه وفيما أنفقه وعن إمه ماذا عمل به شهينا عمره, عمره كل دقيقة ستسأل عنها كل ثانية ستسأل عنها ماذا ستقول يا رب كنت أتابع الدور الأصباح يا رب كنت أتابع الدور الإيطالي يا رب كنت أتابع الدور المحلي وهكذا حياتك كل متابعة للدوريات الكرة لاعب الكرة نصارى يا عبد الله اتق الله لا. تجد لاعب الكرة يفعل إشارة الصليب موجود أو لا موجود إشارة الصليب أحمد بن حنبل الإمام المبجر قال إنني لا أستطيع أن أنظر بعيني إلى نصراني لا أستطيع أن أنظر بعيني إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة إن المسيح ثالث ثلاث لا أستطيع أن أنظر لا أستطيع أن أنظر انظر, أنظر إلى قوة الإيمان وأنت تصفق وفرحان مسلوغ هل تعلم يا من تتبع تتابع كرة القدم إنك لا تساوي عند لائبي كرة القدم هؤلاء نعال صح يا إخوة أو مبالغة أنت مسلم لا تساوي عند هؤلاء النصارى النصارى نعالا لا تساوي تابع إذا شئت بعد هذا أن تتابع تابع أنت لا تساوي نعالا عند هؤلاء اللهعب إذا قالوا له الإسلام قال أيش الإسلام هذه الأمة المتخلفة هذا المجتمع المتخلف هؤلاء رعاة الإبل هؤلاء أنت لا تساوي شيئا فعليك أن تتقي الله وتترخ مثل هذه المتابعات لهؤلاء الكفر وكذلك متابعة هؤلاء الضائعين من أبناء الإسلام تفوته الصلاة ويرعى في الكرة يميناً وشمالاً والعلماء يقولون من فاتته صلاة, صلاة فرض واحد دون عذر كفر كفر بين الرجل والكفر تركوا الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم أكمل الصلاة. فمن تركها فقد كفر وأنت أيها الهيب الناصح أباك بالأسلوب الحسن بالتذكير الطيب الموعظة الحسنة بإسماعيل كلام العلماء أنا شاب هندي بإعثاء إلى بريطانيا لمدة سنة للدراسة اللغة والحسوب على حساب الدولة مع العلم أن السكن في الجامعة والقرية في هي القرية وال... مع المزموعة التي ذاهب معها بيش الكلمة هذه والقراية. والقراية وأنت محتاج إلى تعلم اللغة العربية قبل أن يدفعوك إلى تعلم اللغة الإنجليزية يا هذا الله يصلحك قراية إن شاء الله خير طيب مع العلم أن نستكن في الجامعة والقراءة مع المجموعة التي ذاهب مع أولا نحن ننصحك بتقوى الله عز وجل وننصحك أيضا بالعناية بتعلم دين الإسلام كي لا تتأثر بهؤلاء النصارى وننصحك ألا تمكثا في البيوتات المختلطة لأنهم عندهم طريقة أنك لا تأخذ اللغة محادثة إلا إذا أسكنك مع من؟ مع عائلة بريطانية من أجل ماذا السكن مع العائلة بريطانية؟ من أجل أن تأخذ الأخلاق والآذات يجعلونك معهم من أجل أن تأخذ من عقائدهم إن استطاعوا وأخلاقهم السيئة الدنيئة وكذلك أيضا كي تنباهر بدنيا الغرب ترجع هنا وأنت تعتقد أن أباك كرتون وأمك كرتون متخلفة والله أنا بقيت في بريطانيا ورعينا في بريطانيا وعشنا في بريطانيا بعضهم يمشي حتى أسبوع يتحدث عن هذا عشر سنين أنا رأيت بريطانيا ولما كنت في بريطانيا ولما رجعت في بريطانيا إيش بريطانيا هذه؟ فالقوم مبهرون بدنيا النصارى عياذاً بالله وإذا لم يكن متحصناً بالعلم الشريعي فإنه سيضعف وهم يجعلونه مع العائلات من أجل أن يتحلل أو ينحل من الأخلاق الطيبة فيصبح التبرج عنده مدنية والاختلاق ظاهرة عصرية وتطور وحضارة فيعبد الله إذا رأيت هذا الأمر فحقيبتك وترجع إلى بلادك وترجع إلى بلادك بلاد الإسلام أما يضعونك وتبيع دينك بشهادة لا تساوي شيئا من نجل أن ترجع بلغة أو حسوب رجعت بلغة أو حسوب فكان ماذا ضاع دينك ضاعت أخلاقك ساء تصورك وربما أيضا قد تترك حتى الصلاة بينهم عياذا بالله فدينك رأس مال إذا كان الأمر فيه مخاطر على دينك فأنصحك بعدم الدهار ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هناك أخ قد توفي والده وهو في ذلك الوقت عام وكان الشفاعات لهم فما توجيهكم؟ وهو الآن قد تاب واستقام إذا كان تاب واستقام فالله يقول إن الحسنات يذهبن السنئات ويقول الله عز وجل أيضا قل يا إبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر ذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بقي عليه عمل عظيم صالح ما هو الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت إن قطع عمله من مثلا صدقة جارية أو علم يتفع به أو ولد صالح يدعو له فعليك أن تشتهد في الدعاء لأبويه وتكثر من الدعاء كذلك أيضا إذا أمكنك أن تعتمر عنهما أو أن تحج عنهما بعد أن تحج عن نفسك بعد أن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك فهذا من أعمال البر والإحسان وهكذا التصدق عنهما كذلك فالإنسان يسعى في أن يصلح ما قد مضى بالأعمال الصالحة على أن أجلها وأعظمها هو الدعاء لهما طيب نصيحتكم للأطفال في الألعاب الإلكترونية والمبالغة في ذلك هذه ضيعة الأطفال إلا من رحم الله عز وجل ولكن معلوما لديك أن الكفار لا يصدرون إلى بلاد الإسلام شيئا نافعا نفعا محضا خالصا لا ما يصدرون إلا ما فيه شر ولذلك تأمّى في الأشياء التي أرسلها الكفار إلى بلاد الإسلام نسبة النفع منها كم؟ عشر في المئة ربما عشرون في المئة ربما وثمانون في المئة شرف وفساد وبلاء وضياع للأوقات وضياع للأعمار الألعاب الأكترونية هذه فيها صور لذوات الأرواح أليس كذلك؟ وفيها صور للبنات والنساء وبعض الصور عارية أو شبه عارية موجود موجود. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشأ الولد قليل حياة يضربون حياء الولد منذ الصفة ويفسدون قلبه البني الطاهر فهذه الألعاب الأكترونية شر انتبه أيها الأب وعليك أن تمنعها نعم قد توجد بعض الألعاب التي ليس فيها صور ذوات الأرواح وقد تكون لك فيها موسيقى مصاحبة فهذه يخشى من طبيع الأوقات يخشى من طبيع الأوقات فعلى كل حال ان كانت هذه الألعاب فيها تصوير لذوات الأرواح في محرمة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو سورة لا تدع قبرا مشرفا إلا تدخل سويته ولا صورة إلا تمصتها لعن الله كل مصور أشهد الناس عذابا يوم القيام المصورون يقال لهم أحيو ما خلقتم فلا يجوز لك أيها الأب أن تدفع إلى ابنائك هذه الألعاب الالكترونية ويصوها لذوات الأرواح وأيضا في بعضها إفساد للعقائد فإذا تأمنت وجدت إفسادا للعقائد يجعلونها الرعد كأنه إيش صورة؟ صديب أو كذا كأن الصديب هو الذي أنزل الرائد أو البرد ففيه إفساد العقائب وبعض الألعاب فيها علامة الصديب كي يكون مألوفا لداء المسلمين شر يا قوم شر عظيم فأحذر أيها الأب فأنت مسؤول كلكم رائد وكلكم مسؤول عن رائد الرجل رائد في بيته وهو مسؤول عن رائده والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته طيب نقف هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا